السلام عليكم أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له أن محمد عبد ورسوله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 وشغ الأمور محدثاتها كل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجد وعلمتم في درس الماضي قضية التفكر بأنه يجب على المر استحب له ينبغي له أن يتفكر في أربعة أشياء هذا ما يتعلق بأمور الدين نتفكر في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات في ذلك طريقه الله تعالى وذكرنا أنه يكفي في المهلكات أن يعرف عشر مهلكات وفي المنجيات كذلك أن يعرف هذه العشر أيضا وحينئذ يجاهد نفسه على أن تكون له جديدة جدول المحاسبة الذي ذكره العلماء ثم يجاهد نفسه على كل صفة صفة حتى يتخلق بهذه المنجيات وحتى يتهذب من هذه المهلكات ثم الملتزمون بالذات كما, ذكرنا كما ذكر العلماء الشيخ يعني في شرحه أكثر الناس وقوعا في المعاصر الظاهرة المتعلقة بالغيبة والننيمة والسخرية ومتح النفس وعيب الآخرين والمغالاة في المولاء والمغالاة في المعداء وآخر هذه المعانج كذلك أمبغي لهم المتدينون بالذات أن ينظروا في هذه المعاصي الظاهرة ليكونوا على حذر في محاسبة النفس منها والتخلص بالتالي فضل الله تعالى وعونه من هذه المعاصي الظاهرة والطاعة لا جدول كما بينا وهو الجدول الذي نحن فيه اليوم ما زلنا لم نتحرك بعد من هذا الجذور من أخذه وسار عليه لله الأمر من قبل ومن بعد ووقف السائرون إلى الآن المهم فذكرنا أننا سوف نبدأ في شرح كيف يتحقق المرء بهذه المنجيات ويتهزب ويجاهد نفسه على ترك هذه المهلكات وهو الباب العظيم الذي لا يكون به أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لذلك لما ذكروا هذه العشر منجيات التي قالوا فيها الندم على مفاة والرضى والقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعماء واستواء الخوف والرجاء والإخلاص والزهد في الدنيا وحب الله تعالى والخشوع وحسن الخلق مع الخلق هذه العشرة وكذلك المهلكات التي ذكرنا الكبر والعجب والحسن والحرص والرياء وشدة الغضب وشره الوقاع وشره الطعام وحب الجاه وحب المال هذه العشرة تكلم. هذه العشر وهذه العشرة كما بينا إن شاء الله سنتكلم على هذه الأخلاق ومن شائها وكذلك على كيفية مجاهدة النفس على التخلق بها أو التخلق أو التخلي عنها وتهذيب النفس وتصفيتها منها هذا هو مشروع جدول المحاسدة في هذه الأمور هذه الدروس تبدأ بهذه القضايا التي سنذكرها الليلة على ما يقدر النولى سبحانه وتعالى آه هذه آه في المختصة من النجل القصيدين اسمه كتاب شرح عجائب القلوب كتاب شرح عجائب القلوب طبعا إخواننا اللي بتفرجوا عليها دول ربنا يسمحهم ربنا يهديهم ربنا مش عارف هادي عليهم ان شاء الله بس في عرفه الجاي شاء الله باذن يعني اذا ما تصلحوش للعرفه الجاي ان شاء الله, الله هادي عليهم لوى المره في عرفات ان هي له ذلك ثم هم يزهدون فيه كتاب شرح عجائب القلوب ده ننظر فيه في مسائل ثم بعد ذلك ننظر في كتاب رياضة النفس تهذيب النفس كيفية أن يروض المرء نفسه الرياضة يعني التمرين يعني المجهدة باللغة باللغة العلماء رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب وهذه هي قضيتنا الكلام الأول في... نمشي على ترتيب الشيخ الكلام الأول في مداخل إبليس إلى القلب الأول تعرف مداخل الشيطان إلى القلب حتى تعرف كيف يدخل الشيطان, الشيطان إلى قلب المر ليفسدهم من خلال هذه المداخل التي هي الصفات السيئة التي نعاني منها إلى هذه الأولى بعد أن نعرف مداخل الشيطان إلى القلب وأبوابه, وأبوابه العظيمة نعرف كيفية ثبات القلوب على الخير ثم ندخل في رياضة النفس إلى آخر إن شاء الله إن شاء الله لنا سبحانه وتعالى من وقت وجهد هذه الليلة وأبعضها نفهوم الكلام نفهوم الإخوة اللي بيكتبه بذكره يقول بالشيخ اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه قلبه هو شرفه لأن الله تعالى هو القائد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإنه أي القلب هو العالم بالله تعالى العامل له الساعي إليه هذه جزئية جزئية ثانية وهو المكاشف بما عند الله تعالى وهو المقرب إلى الله تعالى يعني السائرون إلى الله يسيرون بكلبهم لا يسيرون سيرا حسيا وإنما يسيرون سيرا معنويا والسير المعنوي هو سير القلب كما ذكرنا في منازل السيرين إلى الله تعالى أنزلة اليقظة البصيرة العزم المحاسبة التوبة الإناثة هذه منازل ينزلوا القلب والجوارح أتباع وخدام له يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد المضغى إذا صلحت صلحاء سائر الجسد والعكس ومن عرف قلبه عرف ربه وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم وهذا هو سبب البلاء الذي نحن فيه عرف قلبه ولا إصلاحه ولا فساده ولا عرف نفسه ولا لا اطمئنانها ولا كونها أمار بالسوء أو أنها والله يحول بين المرء وقلبه وحيلولته يعني هذا الذي يحول الله تعالى حيلولته أن يمنعه من معرفته سبحانه وتعالى ومراقبته حتى يعرف المرء هذا المعنى في نفسه فمعرفة القلب وصفاؤه هي عصل الدين وأساس طريق السالكين إلى الله تعالى نبدأ في هذا الكلام يقول في مداخل إبليس إلى القلب احنا الأول زي ما قلنا نبدأ كده بكلام الشيخ وإلى أن ننتهي إلى نقف عنده ان شاء الله تعالى يقول يعلم أن القلب الذي عليه مدار صلاح المر في الظاهر والباطن وعلى, مداري وعلى صلاح القلب مدار النجاة في الآخرة كذلك كما ذكر المولى سبحانه وتعالى يقول أعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى وبما وضع فيه من الشهوى والهوى مائل عن ذلك هو بأصل الفطرة هو قابل للهداء وبما ركب فيه من الشهوة كذلك والهوى مائل عن ذلك يعني مائل عن البداء ولجند الشيطان وللملائكة لجند الملائكة ولجند الشيطان فيه هذا التطارد جند الملائكة تحاول أن تعود بالقلب إلى أصل فطرته ومعرفته بالله ومحبته له وجند الشيطان تطارد هذا القلب لتميل به إلى الهوى وإلى الشعب لذلك أقول والتضارد التطارد فيه أي في القلب بين جندي الملائكة والشياطين دائم إلى أن يفتح إلى أن ينفتح وأن يفتح الله تعالى القلب لأحدهما فيتمكن حينئذ إما جند الملائكة وإما جند الشيطان ويستوطن في القلب حينئذ ويكون اجتياز الثاني له اختلاسا يعني من توطن فيه جند الملائكة كان اكتياز الشيطان فيه اختلاس يعني مرور عادر لأنه قد توطن فيه ما كان سبب نوره وسبب حياته وسبب سلامته فلا يعبر عليه جند الشيطان إلا اختلاسا وهذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي خلصة يختلصها الشيطان من قلب العالم والعكس إن توطن فيه جند الشيطان كان مرور الإيمان كذلك وخطرات الإيمان اختلاسا فيه ليس على هذا الحال كما قال تعالى من شاز الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى آخر الآية الخناس هو الذي إذا ذكر الله تعالى خنس تراجع وقف أمستني غفلة القلب لينبعث لي مرة أخرى ليوسوس لهم يعني وقف على قلبه كده يذكر ربنا يا خنس يرجع يقول وإذا وقعت الغفلة انبسط الشيطان ولا يطرد جند الشيطان من القلب إلا ذكر الله تعالى فإنه لا قرار للشيطان مع الذكر أحفظ بقى كل كلمة بعد كده هتتقال عشان كلامنا مختصر وملخص وأنا مش عايز هو عشان نفهم قضيتنا في هذه القصة هي قضية التزكية من أولها إلى الأخيرة بقى. وأعلم أن مثل القلب كمثل الحص كمثل القلعة يعني ولا يمكن والشيطان عدو يريد أن يدخل هذا الحص يقتحم هذا الحص ويريد أن يملكه وأن يستولي عليه ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه ولا يقدر على تلك الحراسة إلا من عرفها يعني لا يقدر على حراسة أبواب قلبه من لا يعرفها ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله كلام ماشي ومداخل الشيطان إيه بقى؟ ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد مداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة أي هذه الصفات إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب إلى القلب التي لا تضيق عن كثرة جند الشيطان يعني لا تضيق بحيث لا يدخلها جند الشيطان لا أنما هي يمكن أن يمر منها جند الشيطان لأنها أبواب عظيمة ومداخل عظيمة لا تضيغ فمن أبوابه العظيمة الحسد والحرص ومتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان ومتى كان العبد حريصا لا يعرف, أن لا يعرف مداخل الشيطان لأنه ذلك الحرص غطى على نور بصرته تمصل هذا النور الذي يعرف به هذه المعاني الحسنة وهذه المصيبة التي نهن فيها جميعا إلا مضاحم الله وكذلك كنا الحرص والحسن وكذلك إذا كان المرح حسودا فإن الشيطان يجد حينئذ فرصاته فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته اذا تحفظ عشان تشوف نفسك بعد كده السماء والمتكلم فيحسن الشيطان لهذا الحريص الله حريص على اي شيء من امور الدنيا يحسن له كل ما يوصله الى الشهوة يبقى ما تقول لي اللي بيخال الواحد بقى بيقع في هذه الشهوات حرصه على استفاء هذه الشهوة يقوم الشيطان يحسن طريق مواصل إليها شهوة المال شهوة النساء شهوة الأطفال شهوة الصور شهوة النظر شهوة السماع شهوة الجاء شهوة السلطان أي شهوة نزيل شهوات حتى وإن كانت منكرا كما يقول أو كانت فحشة ومن أبوابه العظيمة بعد, بعد الحسد والحرص الغضب والشهوة والحده فإن الغضب غول العقل الغول الذي يهجم على العقل فيضعفه وينهك قواءه ويخرجه عن حده سواء كان في المعقول أو في الشر وإذا ضعف أو ضعف جند العقل حجم حينئذ الشيطان على الإنسان فلعب به فهمين بأن هذا سبب أن يهجم الشيطان على الإنسان من باب الغضب وقد رويا أن إبليس يقول إذا كان العبد حديدا حديدا يعني فيه حدة عنده حدة كده في تصرفاته حدة التي تحت الإخوة قال ابناه كما يقلب الصبيان الكرة يعني الشيطان يلعب أول ما يبقى فيه هذه الحدة والاندفاع وعدم التريس مع الغضب يقلبه كما يقول ومن أبوابه نعملين كلمة على أبواب التي ينبغي أن يأخذ المرء حذره منها وهذه الأبواب العظيمة التي هي صفات العبد التي هي مداخل الشيطان واضح من أبوابه العظيمة أيضا حب التزيين في المنزل والثياب والأثاس فلا يزال يدعو أي الشيطان إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وإلى تزيين بالثياب والأثاس وغير ذلك من أمور الدنيا إلى أن يخسر الإنسان طول عمره في ذلك هذه مسألة كمان من المسائل التي ليست محسوسة التي هي, هي غير مدركة ولا محسوسة عند أهل الإيمان ومن أبوابه كذلك نسرع بها شوية الكلام ومن أبوابه الشبع فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة ومنها من أبواب الشيطان صفات العبد مداخل الشيطان إلى القلب التي ينبغي أن يقف المرء فيها على قلبي على تلك الأبواب ليحرسها حتى يندفع منها ما يدخل منه الشيطان الطمع في الناس فإن من طمع في أحد بلغ بالسماء عليه مما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بالمعروب ولم ينهه عن المنكر بل وزد على ذلك طمعه في الناس إنساؤه لربه سبحانه وتعالى المعطي الكريم جل وعلا المحسن سبحانه وتعالى الجواد الوهاب البر الرحيم وهذه تدخل في مفسدات القلب التي ذكرنا في المتمن الماضي لما كنا نتكلم على مفسدات القلب الخمسة وهي التعلق من الله تعالى ومن أبوابه كذلك العجلة وترك التثبت وهذه الحمد لله متوفرة بوفرة وافرة في اخواننا السامع المتكلم وهذه عواقبها سيئة كل ما يحصل حاجة يتعجل في الحكم يتعجل في الظن يتعجل في الكلام يتعجل في الفعل يتعجل لا يتثبت ولا يتحقق ولا يعرف ما الذي وقع وما الذي حدث ولا يسأل صاحب الحال عن مكان ولا شيء هذا الاندفاع والعجلة والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى وهذا دواب البياقي في السنة حسن الشيخ ناصر حديث حسن من جمع ومن أبوابه كذلك حب المال حب المال ومتى تمكن من القلب أفسده داخل في حب المال بقى حب المنصب حب الجاه حب كيف يحصل ما يكون سبب سعادته في ظاهر الدنيا وحمله هذا الحب على طلب المال من غير حله من غير وجهه يعني وفي نفس الوقت يخرجه إلى البخل ويخوفه من الفقر فيمنع الحقوق اللازمة ويفتع عليه البابين الباب الأول أن يفسد قلبه من حيث طلب المال والنحية الثانية يفسده من حيث البخل وخوف الفقر ومنع الحقوق اللازمة للناس واضح كده نكمل نكمل أخونا نكمل ولا الحمد لله نأتوا ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتباها ومن أبوابه حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى والأمور التي لا تبلغها عقلهم ومن أبوابه كذلك وهذه من الأبواب الواضحة جدا في المتدينين سوء الظن بالمسلمين فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه سمع بقى معنى الكلام لما يحكم على مسلم بسوء الظن احتقره وأطلق فيه لسانه وما يقول ده بيعمل كذا وكذا وكذا يعني معنى أنه ده محتقر يعني ويفتح لسانه فيه بقى ويكلم عليه ورأى في نفس الوقت نفسه خيرا منه طالما قد رأيت أخاك محتقرا بسبب سوء ظنك الجاهل لا شك أنك ترى نفسك أحين أفضل منه وإنما اسمع بقى هذه المسألة عشان دي مسألة سيئة في نهاية السوء وإنما يترشح وسوء الظن بيرشح من المر يطلع منه يعني سوء الظن بخبث الظن الظن هذا خبيث لأن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يبحث عن العيوب بيدور على شويه الظن وعلى العيب وعلى كذا ده المنافق اما المسلم المؤمن إنما هو يطلب المعاذير يطلب المعاذير لما يحصل يقول كذا يقول له لا لا ده ممكن يكون كذا قصده كذا لا لا ده مش قصده وحزاي انت بتقول ده ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا هذه صفه المؤمن مش على طول يطغى في سوء الظن وينبغي للإنسان أن يتحرز عن مواقف التهم لألا يساء الظن به هذا ما ذكرنا من أوله حتى الآن ما ذكرنا كله الماضي يعني طرف من ذكر مداخل الشيطان وعلاج هذه الآفات اكتب بها ويحفظ سد هذه المداخل التي ذكرنا بتطهير القلب من تلك الصفات المزمومة واضح كده ممكن أقول للناس أسمع بقى أخلي الناس اللي هي ما بتكتبش يسمعوا الكلام اللي أنا قلته ممكن ها؟ أقفهم بقى واحد واحد اللي ما كتبوش ويسمعوه وسيأتي هذا الكلام مفصلا بعد ذلك ان شاء الله تعالى كما يقول الشيخ اسمع بقية الكلام يقول وإذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات من غير استقرار كما ذكرنا في أول الكلام. أنه إذا تمكن جند الملائكة فإنما يجتاز الشيطان اختلاسا وخطرات وهواجس و وسوسة وكذا وكذا إنما ليس جالسا في القلب متمكنا منه يسوسه كما إذا جاء الإيمان وخطرته الملك طردها لا ذلك يقول فيمنعه من ذلك وإذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات يعني سوف نتكلم إن شاء الله تعالى كيف تقلع هذه الصفات أو كيف مجاهد المر على أن يتنزه منها بقي للشيطان في القلب هذه الخطرات التي لا بد أن تكون لأنه ليس معصوما كما هو معلوم فيمنعه من ذلك أي من تلك الخطرات والوساوس ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى ناشي كذا كلام ها في حد نايم يشو أخذ باله طب في حد صحي أخذ باله كده كده يقول بقى اضرب تفهم يقول ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فان لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر ان تقول له اخسأ ويمشي وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر بمجرد الزكر القلب الذي هو عامر بالتقوى كلعت منه صفات وعصول هذه الصفات السيئة يبقى ما يفوش كوت بقى للشيطان مجرد ما يقول له يخسأ يعني يذكر الله تعالى ينزجر وينخانس أما إذا كان عنده بقى قوت الشيطان حطيت له اللحم وشهوات بتاعته تقول له يمشي لا مش هيمشي ده شايف الأكل بتاعه مؤدامه اللي هو قوت الشيطان في القلب إذا ذلك يقول فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشي ما بيباش متمكن بقى الزكر في هوى بقى وفي في نفس أو مره في شهوات والذكر بتاعه قليل فالذكر مش متمكن في سويداء القلب فلا يتمكن الذكر من سويدائه فيستقر الشيطان حين أز وإذا أردت مصداقة ذلك على السسادة يعني كذلك فتأمل نفسك في صلاتك تأمل أنت نفسك أنت في صلاتك وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل هذا الموت بذكر السوق والدراسة والأب والأم والبيت والفلوس والشغل واللي كان واللي ما كان صحيح مش أول من يقول الله أكبر ويروح على ما هو منشغل من إليه ونقول الله أكبر يدخل على فين على البيت وعلى الكلية وعلى الشغل وعلى الفلوس وعلى الخناء اللي بينه وبين الناس وعلى مش عارف إيه وأحوز يعمل إيه في إيه وكذا هي دين المسألة وأعلم كنا قد شرحناها في الزمان السابق أنه قد عفية عن حديث النفس يعني إذا جاءك هذه الخطرات تعفية عنها ويدخل في ذلك ما هممت به وتركته خوفا لله فلو هممت بشيء من أذيب خطرات وروحت بقى الشيطان عمال يقول لك بص على دي يعمل دي طب قولي النقطة دي طب علق التعليق البيخ على ده طب يسخر من ده طب بص كده كل الكلام اللي انتو عارفينه ده يتنازع الشيطان مع الملك وفي الاخر تيجي واقع في المنصية او ربنا يا فإن وقع الخوف في القلب وترك هذا الهاجس والخاطر والهم فإنه كما يقول كتبت له حسن وإن تركه بوحد بواحد بقى شغله فمعرفش بأذا يعمل ولا يروح كده ولا كذا رجونا له المسامحة إلا أن ينتقل من الهم إلى العز إنه عزم بقى خلاص حيقول يعني هيقول حيبص يعني هيبص حيشتم يعني هيشتم حيتخاني يعني هيتخاني فإن العزم على الخطيئة خطيئة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار قيل ما باله المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وكيف لا تقع المؤخذ بالعزم والأعمال بالنية أصلا العمل بالنية فإزاي الإنسان لا يحسب على العزم العزم هو النية قصد البعث يعني يعني يقول وهي الكبر والرياء والعجب إلا أمور بطنة ولو أن إنسانا إضرب بأمس الفقه ولو أن إنسانا رأى على فراشيه أجنبية وغنها زوجته لم يأثن بوطئها فوطأها بعدين تنبه لاهم شيء مراد لم ياسم على العكس لو راى زوجته وظنها اجنبيه اسم بوطئها مجرد ما مجرد الايه ان هذا متعلق بعقد القلب كما تسمعون لذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبا على طاعتك وكان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عامة الدعاء الذي يدعو به أو عامة قسمه صلى الله عليه لا ومقلب القلوب وفي حديث آخر لكي تعرف ما الخطر الذي فيه المرء المؤمن مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح هذا حديث صحيح ربا بن ماجع صحاحة شوفوا بها مدى ما نحن فيه القلب زي الريشة في الصحراء الرياح بالجبش ملوي مين حتى تعرف مدى الخطر ومدى الخوف على القلب من أن يتقلب وأن يذهب أمينا وشمالا وانه لا يقلبه إلى الخير إلى الله الا الله ولا يصرف على الطاعه الا هو ولا يثبته على دينه إلا الله سبحانه وتعالى فالمر في خطر عظيم كما تاسى لذلك يقول اعلم ان القلوب في السبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثه القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضه وطهر عن خبائث الأخلاق شو بقى القلب ذباه يقولي بقى فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب فيمده الملك بالهدى كلام عالي بس أحفظه يمكن الواحد يصدق مع ربنا لهاجة ربنا سبحانه وتعالى يفتع عليه من خزائن الضيب ويمده بالملك ليكون مدده من الله تعالى والقلب الثاني قلب مخذول مشحون بالهوى مدنس بالخبائث ملوث بالأخلاق الزميمة الأربعة دول في هوى وفي خبائث وفي أخلاق زميمة فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكان الشيطان فيه ويضعف سلطان الإيمان ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور فيما إذا عندما يمتلئ القلب بدخان الهوى يطغى على نور القلب ويصير هذا القلب كالعين الممتلئة بالدخان لا تستطيع أن تبصر ولا يمكنها النظر حينئذ لا يؤثر في هذا القال لا زاجر ولا واعز. والقلب الثالث المتردد زي الأحوال التي نحن فيها يقول قلب يبتدئ فيه خاطر الهواء فيدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير يتجازب في بعض الإيمان والإيمان وملائكته والشعر وشيطانه فمثال ذلك أن يحمل الشيطان حملتنا على العقل ويقوي داعي الهوى ويقول أما ترى فلانا وفلانا كيف يطلقون لأنفسهم ويفعلون كذا وكذا وكذا من لين تعملون حتى يعد جماعة من العلماء فتميل النفس حينئذ إلى الشيطان ووسوسته يقول لك إيه طم فلا بيساو طم, طم يعني إحنا أحسن من فلان طب فلان كل هذه الكلمات يقول بقى فيحمل الشيطان فيحمل الملك على الشيطان ويقول له هل هلك من هلك إلا من نسيان العقبة اللي هم من حاجات دي معناه أنه بينس عاقبته في الدنيا الأخيرة وإن كل من هلك إنما هلك بذلك من نسيان هذه العاقبة فلا فلتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد أكنت توافقهم وتقف معهم في الشمس وتترك بيتك الرطب لم تطلب المصاء المصلحة لننفسك وتخالفهم في حرج الشس كما يقول الشيخ أف تخالفهم في حّ الشمس. ولا تخالفهم في ما يقولول إلى النار والآذب الله يتعالى فتميل إليها. ذا كذا فتميل حين الننفس إلىقولول الملك. ويقع التردد بين, بين الجندين بين جند الشيطان وجند الرحمن إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به فمن خلق للخير يسر له ومن خلق للشر يسر له فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء اللهم وفقنا لما تحبوها ترضا ونضعها الشيخ نفسه نكمل ولا بكفاية كفاية عايز يكمل يرفع عيده كده يا. نفس الكلام اللي مش عايز يكمل يرفع عيده هم اللي مرفعوا شيئدهم في الأول اللي في التاني مين بعده عايزين ايه بالضبط نخالف ترتيب الشيخ في الكتاب ونقوم نستأنف الكلام على علامات القلب نعدي مسألة الرياضة ويدخل على القلب يدخل على الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان بعيوب نفسه اللي منشغل بقى يعني بإصلاح نفسه بإصلاح نفسه حتى يسير إلى الله. وأن يكون من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون سائرا على أمل النجاة في هذه الحياة الدنيا يعلم بكلام الذي يشبهه الشيء يقول يعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص علامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل يعني أو أن يصدر منه ذلك الفعل مع نوع اضطراب فاليد خلقت للبطش مثلا مرض اليد يتعذر أن تبطش أن ترفع أن تحط أن تضرب أن تكتب أن تفعل يعني ما خلقت له أو أن يصدر ذلك منها مع الضعف والرعشة وغيره ومرض العين تعذر الإبصار ومرض القلب بقى أن يتعذر عليه اسمحها وحفظها وكتبها اللي هم ما بيكتبوش يكتبها يعني فقلبه اللي هو القلب السليم يعني ربنا يكرمه بإن شاء الله يقول باشيخ ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله اللي هو إباءه قال العلم والحكمة والمعرفة ومحبة الله تعالى وعبادته وإثار ذلك على كل شهوة دي. نقول اسمها ايه محبات الله تعالى وعباداته او نقولها اضمن من كده نقول إيه؟ معرفة الله تعالى ومحباته وعباداته اش كده قبلها العلم والحكمة بقى العلم الموصل لمعرفة الله تعالى ومعرفة الله هي الموصلة لمحباته ومتى أحبه قام بالخدمة العبادة على أحسن حال والحكمة أن يزن ذلك كله بالميزان الدقيق الموصل إلى الله تعالى الذي هو نور العقل والبصيرة ماشي كذا خلق هذه الأمور العلم والحكمة معرفة الله محبته وطاعته في الجانب الآخر إثار هذه المحبة والطاعة والمعرفة على كل شهوة أخرى كائنة من كانت أو كائنة ما كانت ماشي يقول طيب فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كأنه لم يكن يعرف شيئا وعلامة المعرفة الحب فمن عرف الله تعالى أحبه وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات الأخرى لا نفس ولا مال ولا جهد ولا أهل ولا حتى روحه فمن أثر عليه شيئا من المحبوبات هو ده بقى مرض القلب اللي احنا بنسأل عليه يقول له انت بتقولي الإيد لما تبقى كذا تبقى مريض العين لما تبقى كذا طب القلب لما يبقى كذا يقول له تعرف القلب خلق ليه الأول فلما يختلف ما خلق لاجله لا. عرفنا أنه مريض فهمنا في النقط دي مش انت بتقول ايد خلقت للبطش أو, او العين خلقت للابصار طب لما العين ما تشوفش يبقى بقت اسمها عين ايه مريضه طب القلب خلق لايه للمعرفه والمحبه والعلم بالعلم والحكمه مش كده طب لما يختل شيء زي من زي ده يبقى ده القلب ده مريض لأنه لم يقوم بما خلق من أجله علامة المعرفة الحب أن من عرف ربه أحبه لا محالة عرفه بأسماء الحسنى وصفاته العليا وقد ذكرنا أن الخنسانة كما بدأنا في هذه الدروس خلق لذلك مش كل الأسباب في الدنيا خلقت لهذه المعاني لهذه المعاني محبة الله تعالى لما الله والأنس به محبة الله تعالى معرفته بأسمائه وصفاته والأنس به دوام الذكر. وتفريغ القلب ممن سواه كلام ده المفروض كان من أول هذه الدروس ومن هذا يقول فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض كما أن المعدة التي تؤثر أكل الخبس أو أكل أي شيء أو أكل الطين كما يقول الشيخ على الخبز سقطت عن شاوة الخبز لا, لا شك أنها معدات مريضة ومرض القلب مسألة الثانية لتحفظها على نفسك ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه هو مريض مش حاسس وإن عرفه إن عرف مرضه صعب عليه الصبر على مرارات الدواء بدرش يصبر بها على مرارات الدواء حتى يصح قلبه ويسلم ويعود, ويعود قلبا حيا لا يصبر على إيه مرارات الدواء لأن دواءه مخالفة الهواء والنفس والشهوة وما يتعلق بها وإن وجد الصبر طب قال الله أصحى على مرارة الدواء قال لن يجد الطبيب الحاذق الذي يعالجه وهذه مشكلة العلماء من زمان في قضية التربية في قضية التزكية في قضية رياضة النفس في قضية المجاهدة هي مشكلتهم في أن يوجد هذا الذي يأخذ بيده هؤلاء المريدين الذين يريدون أن يسيوا إلى الله تعالى يقول فإن الأطباء هم العلماء والمرض قد استول على الطبيب أيضا ولا حاول الأقوة إلا بالله قل يلتفت إلى علاجه فلهذا صار هذا الداء عضالا صار دائما مزمنا إلى آخر الكلام أما عفية القلب وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة التي فيه من العلة التي سنذكرها التي أصولها هذه العشرة التي ذكرناها في جدوى المحاسبة في المرة الماضية فإن كان يعالج داء البخل مثلا فعلاجه بازل المال ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التفذير فيحصل له داء آخر وهو داء التفذير فيكون كمن عالج البرودة بالحرارة يصير عنده هذه المشكلة وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك هذه قصة أهلي هي سيعرف بها المداخل كيفية بعد كده إن شاء الله نبدأ في علاجها أخواننا يبدأ من أمه يصحب لأنه دخلنا في الجد شوي فانظر إلى نفسك فإن كان يمساك المال وجمعه ألذى عندك وأيسر عليك من البزل لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فعالج نفسك على البزل وإن صار البزل المستحق ألاذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التفذير فارجع إلى المواظبه على الإمساك يعني ولا تزال تراقب قلبك مش الامساك يعني ترجع بخيل أنا أوجه لك إيبا هنا في المسألة دي غلب عليك الامساك عرفت أن الخلق وأن الامساك أحب عندك من البازل علمت أنك قد غلب عليك هذا الخلق الأول هو دأول خلق كما ذكرنا في الأخلاق العشرة السيئة المزموم وهو البخل فإن كان التبذير أحب إليه رجعنا إلى, إلى هذه المسألة رجعنا إلى آفة أخرى يعني الوسط والاعتدال أن يصل في النص كما ذكر المولى سبحانه وتعالى يقول المرء هنا سؤال ده هل في الخير ولا في عموم الإنفاق يقول له لا في عموم الإنفاق ليس في الخير أنه يقول يقول التبزير يقول لك الإصراف في التبزير أو الخير يقول لا خيرة في الإيه في الإصراف ولا إصرافة في الخير وتيجي عند الخير لا الخير ما فيه تبزير تسرف زي ما انت عايز الخير اللي انت تبدأ باللازم عليك بعد ذلك ما ذكرناه في الخطوة أن يبزل الفضل فأكر حد سمع الخطوة ويجب أن يراقب نفسه بعد ذلك يقول ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك بالمال أنت ممسك ولا أنت مبذر أنت خازن اللي يجيلك يتطلع لله وفي مصارفه التي أرادها الله تعالى لذلك الشيخ يقول فلا تميل إلى بذل ولا إمساك أنت مش معي اللحاك أنت ماشي مع الله تعالى يقول لك ودي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا وما تودش هنا وما تودش هنا خبص إذا خرجت من نفسك الأمارة بالسوء سواء كانت في البخل أو كانت في التبزير كما يقول الشيخ لا ملت إلى ذلك بل يصير عندك هذا المال كالماء فلا تطلب فيه امساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما يوم القيامة في هذا المقام في مقام البذل وفي مقام الإحسان في مقام البخل ويجب أن يكون كذلك سليما أي القلب عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة مسألة عليها نحن بن أزل سمرطة كما هو معلوم ولكن عسى أن يصادف هذا الكلام قلوبا تميل إلى الله تعالى وتأخذ بالجد في طريق الآخرة حتى يصير هؤلاء أولياء لله تعالى تنعدل بهم الدنيا المقلوبة هذه الأيام ذلك يقول حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق عنها تطلع من الدنيا مش مرتبطة بأي علائق لا نال ولا جهو ولا سلطان ولا نفس ولا رياح مرتبط بمحبة الله ومعرفته سبحانه وتعالى والإخلاص له والزود في الدنيا وحسن الخلق والخشوع إلى الله تعالى غير ملتفتات إليها ولا متشوفة إلى أسبابها حينئذ ترجع هذه النفس إلى ربها نفسا راضيا ولما كان الوسط الكلام ده كله عايز يتحفظ انا كله مختصر وانا برده مش عايز اوسع في الشرح اني كنت هوسع في الشرح لقيته مش نافع ف في المختصر ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين اللي هو الاعتدال بين البخل وبين التبذير مثلا او في الشجاعه بين التهور وبين آآ آآ الاحجام اللي هو الخصة يعني اللي هي الخوف والهلع كل هذه الصفات كما هو معلوم لها طرفين ووسط سنذكر ان شاء الله على كل ما يعنه بعد ذلك مسألة مسألة يقول لما كان الوسط الحقيق بين الطرفين في غاية الغموط بل هو أدق من الشعق وأحد من السيف فلا جرمى أن من على هذا الصراط المستقيم بها في الدنيا كما يقول جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة لأن لها يمشي باء في الوسط دان مزبوط على هذا الصراط المستقيم هو ذا لها يجوز يوم القيامة على الصراط لذلك يقول الشيء باء ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يطلب من الله تعالى كل يوم مرات في كل ركعة من ركعاته اهدنا الصراط المستقيم ومن لم يقدر على الاستقامة ليس يقدر على الاستقامة صعبة كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسداد يعني ناشي على الهدف اللي هو الهدى والسداد حتى يصيبه فيصيب الصواب فإن لم يتمكن قارب ذلك ولكن بعد أن يبزل وسعه في أن يصيب الهداية فليجتهد على القرب من الاستقامة فإن النجاة بالعمل الصالح يسمع الجملة التالية عشان ننتهي ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا دي النقطة بقى عشان تيجي تسأل نفسك انت بتصدرش عنك العمال الصالحة بسهولة ليسر عشان الأخلاق الحسنة الكرم والجود والبازل والرحمة والحلم والكزم الغيز والصبر دي كلها أهمها هذه الأخلاق ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة يبقى لما تعرف لي أنت ما تصدرش عنك أخلاق صالحة كويسة وخاشعة في الظاهر والباطن ومنقادة فيها للسنة ويعممها الإخلاص والصدق يقول لك بقى لأن الأخلاق الحسنة بتاعتك قليلة أو مفقودة أو ضعيفة فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد كما بينا في المرة الماضية وما قبلها وليصبر أولو العز ذو العز صاحب العز على مضض هذا الأمر على صعوبته فإنه سيحلو له بعد ذلك ويشير إلى الله تعالى مقمئنا كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له فلو رد إلى ثدي أمه بعد الفطام ما رجع إليه بل كرهه ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة الحياة مدة الحياة الآخرة يعني حمل مشقة سفر أيام ليتناعم الأبد شوية أيام تحمل مشقتها فعند الصباح أحمد القوم السراء واعلم واحدة جديدة هي كمان فائدة أخرى كلها كما ذكرنا مختصرة واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه واللي مش باصر بقى بعيوب نفسه هو ذا اللي ماشي على الهلكة وهو مش عارف ويفتكر المكويس ويصلي ويبطع ربنا فمن كانت له بصيرة لن تخف عليه عيوبه وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج لكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجزعة في عينه يرى القذى يعني الأشياء يشوفها في عين وما يشوفش الجزعة جزعة الشجرة على بعض اللفعين وهو فمن أراد الوقوف على عيب نفسه هذه الأربع طرق جديدة بقى اللي أنت عايز تتعرف بها عيوب نفسك لن تعرف أنت فيه فمن أراد الوقوف على عيب نفسه لأنه دي سكة رياضة النفس بعد ذلك كما سنذكر في رياضة النفس شاء الله تعالى فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس العارف هو عيوب نفسه وطرق علاجها تكتب ما ان يجلس بين يد الشيخ الاولى دي طرق التي يعلم المرء بها عيوب نفسه وطرق علاجها أن يجلس بين يد الشيخ بصير بعيوب النفس العارف هو عيوب نفسه وطرق علاجها وهذا قد عز في هذا الزمان ايام العلماء الكبار عز وجوده فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا عليه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا وسال سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قدم عليه من عيوبه لما قدم عليه سأل عن عيوبه يعني عمر رضي الله عنه فقال له سلمان بالصدق والاخلاص والبصيرة سمعت انك جمعت بين ايدمين على مائدة وان لك حلتين حلة بالليل وحلة بالنهار فقال هل بلغت غير هذا الاثنين دول بس بيأكل بطاطس وفاصولة والأرز ولحمة مع بعض إدمين يعني غمشين بيأكل نوعين يعني من الطعام على المائدة الوحيدة ولو حلتين بيلبس يعني جلبية الصبح وجلبية بالليل مثلا أو بيغير يعني فقال هل بالله غير هذا قال لا قال أما هذا فقد كفيتهما لتنين دول بس قالوا لا سهلين إن شاء الله لا يجمع بين إدامين على مئده يقول هشه مالح مثلا بس أو إدام واحد ولا يلبس إلا حلتا واحد لا يغير حلته إلا أن يغسلها مثلا ولذلك كان عمر نفسه رضي الله عنه يسأل حزيفة من اليمان كان حزيفة كما يقولون أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين فيسأل هل أنا من المنافقين وهذا لأن كل من علت همته وارتفعت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه كل واحد كويس اتهامه بيزد لنفسه مش بيطامن ويتبسط ويقعد يقول لك أنا كويس الحمد لله نبسل يبسوم وبقوم وبعمل لا إلا أنه مرة أخرى قد عز في هذا الزمان ذلك الصديق على هذه الصفة لأنه قل في الأصدقاء من يترك المدهنة فيخبره بالعي أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب أنا اسمحها كذا خلاص يعني قل في الأصدقاء من فيه هاتان الخصلتان ترك المداهنة والحسد فترك المداهنة كما يقول فيخبر بالعيد أما يداهن ما يخبرش بالعيد وفيه الحسد فبيخبر بأكثر من الواجب يعني بدلا ما يقوله انت فيك كذا يقوله لا انت فيك كذا وكذا وكذا حسدا يعني المهم وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم ونحن الآن في, في الغالب في هذا الزمان يعني أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا يعني أديما معروفة وهذا دليل على ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة كالعقارب ولو أننا منبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لا تقلد له هذه المنة يعني حط هذا هذه المنة على رسمه فوقه وعرف له هذا الجميل وحفظه له واشتغل بقتلها والأخلاق الرديع أعظم ضررا من العقرب على ما يخفى ومع ذلك لو أخبرك أحد كرهت واستسقلت دمه دي من عندي أنا مش كلام الشيخ طريقة الثالثة التي يعرف بها عيوب نفسه أن يستفيد معرفة عيوب الناس عيوب نفسه من ألسنة أعداء لأن يعرف أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعداء ما تكلم أعداء عليه يقولك ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا يفاتش عن نفسه ويعرف أن ربنا ما أنتقمش بكذا بردك من شوية ممكن يكون هو فيه في هذه الأخلاق التي يتكلم عليه بها أعداءه فإن عين الصخط تبدي المساوية وحد يسقط على واحد يوم يطلع فيه بقى كل الأوتة الفاطسة اللي كان يعرفها ومش عايز يكلم عليها وانتفاع الإنسان بعدو المشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعي بصديق مداهن يخفي عيوبه الطريقة الرابعة هي وهو يخالط الناس كل ما يراه مزموما فيما بينهم يتعلم كيف يجتنبه ماشي كده ن الطريقه الناس يقول الشيخ أن مخالطه الناس فكل ما يراه مذموما فيهم أو فيما بينهم يجتنبه هو يبص عليهم يعرف ده بيعمل كذا وحش والناس بتقذم وده خلق في ده يجتنب هذه الأخلاق أعرفنا هذه الطرق بعد كده نعرف طريقة العلاج بالتفصيل لكل هذه الأخلاق أو لهذه الأخلاق الحسنة كيف يجاعد المر نفسه بعد معرفتها على التخلق بها ان شاء الله تعالى ماشي كده البداية هذه المطلوبة الخائلة عشان يعرفه ولا نبعزن في ملطة أخي يقول أدعو لأمه فهي مريضة جدا. اللهم شفاء الشفاء الله يواضح وسقمنا اللهم شفاء الله مرضانا ومرضانا مسلمين يا رب العالمين الناس لازم ت... كلام اللي يبقى هو مذاكرة هذا الأسبوع اللي ما عندوش كتاب يروح الكتاب كتاب يرهجي بالكتاب هو اللي سمع الدرس أفضل لانه يسمع مرة أخرى ويكتب ويشوف أحواله ويعمل بقى جريدة اللي احنا قلنا عليها عشان نبدأ ان شاء الله خلق خلق نبدأ نقول اي هو وازاي وعلماته وكيفية ومجاهدة عليها والتخلق بي او العكس اللي ما كتبش بقى يعني زنبه على جنبه ودي احنا بنبلغ والله تعالى عليه السماع يعني اسماع الناس يعني سماع الاجابة ان شاء الله وأحد بيقول سيدة في فرش النوت وأدعو لها أن يسبت الله قلبها وليسانها وأن تنطقها بالشهادتين اللهم ثبتها على الإيمان رب العالمين اللهم ثبتها وثبت المسلمين على الإيمان الكامل يا رب العالمين وانقلها إليك راضي عنها يا رب العالمين وإلا هيعمل جريدة وعوزني أتابع شخصيا أنا قلتها هي مرة ومئة مرة انا إن شاء الله موافق وأنا بعود يوم الثلاثة إلى الفجر اللي عاوز حاجة شبولي بس ايه ايه وقت وأنا يعني إن شاء الله إنما مشيقوا يستعقلوا علي أنا مش فاضي لهم برضك أحد يقول لك أصلا أنا مش فاضي وعاز أروح ومش عارف إيه أنا اللي مش فاضي ما جيش وحد يقول لي كده يعني برضك لأن دي مش من أداب التعلم إنه هو مستعقل وإنه ربابة والمذاكرة والشارع والمواصلات لأنه ما يقوليش كده عشان أنا مش فضيله ولا فضل حد ماشي اتفقنا مين اللي مش ناوي يكتب جدوى المحزبة مين مش ناوي يعمل جدوى البقاء يشوف جدوى الاطاعة اللي احنا مشينا عليه عشان ننتقل الى جدوى المعاصي ننتقل الى جدوى المنجيات والمهلكات مين اللي ناوي طيب يعمل جدوى أشكركم وحديكم اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين أبدو جياته وأهل بيته كما صلى الله تعالى عائل إنك حميد مزيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعرف عنا وتغل أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آمالنا اللهم ارفع مقتك وغضبك ولا تسلط علينا بذنوبنا يخافك ولا يرحمك بما قلنا وما سمعنا واجعله حجه لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا عذاب النار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 اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق على صيان من الراشدين اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم كلنا ولا تكن علينا وردنا رضا عن واثرنا ولا تؤثر علينا واكرمنا ولا تهننا رب العالمين اللهم انصر دينك وفرضه يا تك وحكم شريعتك وانشر برحمتك وازم اداك عد الدين ازمه مزلزل يوم رب العالمين اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء الصابرا نسألك تبوة قبل الموت وراحة عند الموت ونغفرة بعد الموت اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجيب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم الصالحات اعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم Subhana kalba, man reikia, kad aš žinotų, kad aš turiu laiko. Aš wa laiko, man turiu laiko, man wa laiko, man turiu laiko, man turiu laiko, man turiu